أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا 117. وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 118. أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على تفر فعدهم من أيام أخر وعلى الذين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 للناس من فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى. يريد نريد الله بكم اليسر ولا نريد بكم العسر العدة الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإن أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.